رحمة الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت طعاتها كاذبة خاضعة ضرطة راسية إذا أردت الأر ترجمة <تصفيق> منا. Oh! No, no, no. no. Ha <gülüyor> bakkirtim <gülüyor> فَالْكِتَابِ الْحَكِيمِ مَّا يَفْتَرُونَ وَلَكِنَ الطَّيْرِ مِن ما وطار حمنا وَمَن لِّمَن تُونَ وَمَا خطور <تصفيق> سنمر وَأَفْحَابُ الْشِمَالِ يرمون عليه في العظيم وإنما الآخر Amen. لئن كنتم فلقناكم فلن تصدقون دورنا بيننا Altyazı <gülüyor> M.K. <gülüyor> نحن جعلناها تلك رفا ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العالم فلا أقصص بما تعلم النجوم وإنّه لا قصص. gong Hello, Hello. مَا كَانَ لَنَا مُكَانَ فِي بَيْنِهِمْ هذا له حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم فضق الله